من جفن الحزن ينزف دمعها ينبى بالسمى كسرو وضلعها من جفن الحزن ينزف دمعها ينبى بالسمى كسرو وضلع وديعه وبخدرها جرح هذا بصدرها وديعه وبخدرها هذا بصدرها ينبى من جفن الحزن ينزف دمعها يم باب السماء كسره من جفن الحزن ينزف دمعها يم باب السماء كسره ودي غا وبخدرها جارى حاذب صدرها ودي غا وبخدرها جارى حا ايام من جفن الحزن ينزف دموع يا ام إيه إيه الله من جف من جف ام تبعها ياما هذا بصدرها وديع وديع الله يا باب السما كسره عيد عيد المستحال من جفن الحزن ينزف دمعها يا باب السما كسره الله يقضي حاجتك من جفن الحزن ينزف دمعها ما شاء الله وديع وديع وبخدرها جرحها اي وديع وبخدرها جرحها هاي ام باب السما كسرا فاطمه يبتسم وجه الظواه فاطمة زهرت وجوده وينتقش قلبي بشذاه فاطمه لا عند شان المصطفى كوثار سواه امرايت محمد تنصي او زهرت وجودات قطيغ ولن كوثر دم ودميغ وهي يرضى الله شيطان السقيفة ليالغسغس من تعين العجل المقدس تفس الترتيب شيطان السقيفة ليالغسغس من تعين العجل المقدس اي جاي غيب بدرها جار هذا اي جاي بدرها جارح هي مباب السماء كسرو ولعها من جفن الحزن ينزف الله يقضي حاجتك يا مبابس ايه يا امج ايه ايه يا امج بارك الله جريح عالم صدرها فاطمه فجر الحيات ومن وجه الصبح يطلع اشن اشن مد للايده الوجيه من النور يصفا اسلام حطاب السقيف غير يد لقدس بصون من انخفاض منسوب القيام وارتفع تسهم كل صنام عضوالي أهل الشر هجام ورايد المتبوع يتباق دخان الضغين ويا يتبعي وبامر اللي ليطفي إجا الشمر دخان الضغين ويا يتبعي ويا واب بمر اللي يطفي اج الشمغه جاي قصر عمرها جرح هذا بصد جاي قصر عمرها جرح هذا هي باب السماء من جفن الحزن ينزف هروح فدوه لهي الاصوات يا حزن ينزف دموع عياني امبارح السما كسره وديعه وديعه وبخت يا <تصفيق> راح حال الصدره اي اي وديعه وبخت يا راح حال الصدره اي امبارح السما كسره قادم ممنون شاعره صباح امين النجفي حسنا الله اليكم جميعا فاطمه فجر الحياه توم وجه الصبح يطلع شلان مد ليل ايده وجه من النور يصفى شلون حطاب السقيف يريد لقدس غصن يقطع امنا انخفاض منسوا وارتفع تسهم كل صنم عظ وليا للشره جيم ورايد المتبوع يتبع دخان الضغين ويا يتبع وبمر اللي يطفئ جي دخان الضغين ويا يتبع وبأمر اللي يليطفي إجا الشمغي إيجا يقصر عمرها جريح إيجا يقصر عمرها جريح إيجا يقصر عمرها جريح إيجا ينباب السماء كسر الله يقضي حاشتك من جفن الحزن ويدعى وبخدره جرح حال اقصدره ويدعى حطاب والزيان طوا اشراف بيت تمتد اشلان تطلق شلم بيضي من ضمير الحقد لسويد وهو قال الهادي يهجر او هو قال الحادي يهجر هو أول صوت مرتد هو الدفاق باب السماء وهل بيت قال انهدمت إن حرقة وإن بفاطمة إن حرقة وإن بفاطمة بعد موت ما اكتفى بهاي وحتى لوهم بمحمد وحتى لوهم بمحمد هذا ابن السقيفا وانحرافه للبضغت سنابار الخلاف هذا ابن السقيفا وانحرافه للبضغت سنابار الخلاف وعلى اذا قدرها جعل وعلى جارح قلب صدرا يا باب السماء من جفن الحزن ينزف دمع يا السماء كسره الله يشافي مرضاكم من جفن الحزن ينزف دمع يا باب السماء وديعا وبخدرها جرح حالا بصدرها وديعا وبخدرها جرح حالا بصدرها يمطاب السمك يصورها خادم وممنون حطاب وسياط وأيادي هاي الأشرف بيد تمتد شلون تطلق شلم بيض من ضمير الحقد الأسود وهو قعل الحادي يهجور هو أول صوت هو الدفاق باب السماء وهل بيتقال انهدمي انحرقه وانبي فاطمة وحتى لو هنبي محمد هذا ابن السقيفة وانحرافة للبضغ جنب نار الخلاف هذا ابن السقيفا وانحرافه للبضغ جنب نار الخلاف وعلى ايده قد جرحها هي بارك وعلى ايده قد رها يا باب السماء كسرو ظل من جفن الحزن ينساب باع يا باب السماء كسرو بعد عيني من جفن الحزن ينساب باع يا باب السماء كسرو ظل رهيم وديعه قال ومن الفتنة خاف وركز بالفتنة ورخلها قال ويوحد الأم وهو فرقها وشغالها الوحدة مو طمس الحقيقة الوحدة وطمس الحقيقة ويغصب ويظلم أهلها والعذور أقباح من ذنيب ضد حدرة أساس حزيب وأنبر محمد ينغصيب وفاطمة يقرى بأجله حلقه صار مدخل الخباث يوم النكر قانون الوراث عالقصار مدخل للخبث يوم النكر قانون الوراث الوصية من نكرها جرحها ذرس الوصية يا السماء الله يقضي حاج بحق الزهراء من جفن الحزن يكتب السماء يسوع له ايه من جفن الحزن يكتب امامها يا ام وديعه الله بي. يا باب اسمك قال واسوأ عاصفة تهب ساعة اليحصد الزاريق وصار يوم الفدك بار اخلا ومن اللي بايق وقبل بين اشخاص 6 شورى صارت على المواقع. وقبل بين اشخاص 6 شورى صارت على المواقع. باب الفدك والمشوره امنح قدها المتجذره والهداف عز لو وكل الفجائع لا مشور صار هناك تعين غصبوا فاطمة وعزلوا أبو حسين لا مشور صار هناك تعين غصبوا فاطمة وعزلوا أبو حسين الوديع من, من غدر هجر ح من غدر جاره يان باب السما كسرو الله يقضي حاجتك من جفن الحزن اي اي فدوه اروح لك من جفن الحزن ما شاء الله أفرز من الحلوك الحيدر تود السقيف وبشان بيام الرسول المرتضم لجمها سيافة جريف مقبال الرياح المالحه خلى و يوم الغفسيه في الغضب بغمد الوصيه والحجب على راس جيصول الذناب باب فاطمه الشريف باب فاطمه الشريفه لن وياها حطاب ويا هزيا طوحط على الباب لن هاي الحلوه ويا حطاب ويا حسيات وطحط الباب من البغى قصرها جارح من صدرها منو البغى قصرها جارح قاتل يا السماء كسرو ضلعها من جفن ال... الله شافي مرضاكم يا يا ام باب السماك شروق الهادي الهادي هذا قران بصدرها فاطمه موسى يفتحمل بي ثقل من قدرها فاطمة بيت الله وهذا خضر الله خضر هي ما حد بالصوت على البدر هجم ولن هذا بسمار الالم الفاطم اجرح صدري خلف الباب حزبيها ودفعها والله خلف الباب يا ابو ودفعها اولن البضغيتها الشيا يا ونزف دمها وصبره جاريحه ذا صدره يا ينباب السماء الله يقضي حوائجكم وتقبل أعمالكم.